تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله رفور حليم قد سالها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين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 بعد عيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين